بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاة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 اِلا سِحْرٌ مُّبِينٌ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ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 <سؤال> <ق gibt> <سؤال> <إن <TAL> <Breaking> ا انا ل تاركون الهتنا مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الالمين وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين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 وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لنا المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ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 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حمين ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم هُم على آسَارِم يهرعون وَلَقدَد قَل قَبلَلَهُ أَكسَوُ الأأَوَّْلين وَلَقَد, ولقد أَرسَل النافِيهم مذرين فَوذُر كيفَيفَ كَانَ ععَاقِبَة المذرين إلَّا عبَادَ اللَّهِ المُخْلَصين وَلَقدَدنا دانا نُح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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ وَم لا تقون فَرضَعَهم ضَد بالِينين فقبَد إه يزفون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 لَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى في فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 وَهُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ التَّرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ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 وإن إلياس لمن المرسلين إذ قَالَ لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله رَبَّكُمْ ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين علام على الياسين ان كذلك نزه المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان قل من المرسلين اذ نجيناه واهله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 هم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين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 سبحان الله عَمَّا يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِذْ كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ الله المخلصين.